وَمَن يَشْكُر فَإِنَّ مَا يَشْكُر لِنَفْسِه وَمَن كَثَر فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعْضُهُ يَا بُنِيَ لا تُشْرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُمٌ كَالظُّلَّةِ دَعوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ قَتَّقٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَّةٍ